كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم ان فِي رَبِّنَا استمتع بَعضُنَا ببعضٍ وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن عبدك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين ضحا بما كانوا يكسبون يا معشرف الجن والانثى الماتكم رسل ان يكن يقصون عليكم اياتي وينذرون هناكم لقاء يومكم هذا كانوا شهيدنا على انفسنا وغروتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك أن لم يقل ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون